نادى الحسين في الغاضرية لا بيعة يا بني أمي خلقت حراً والحر يأبى ذلاً وجوراً أو عنجهي نادى الحسين في الغاضرية لا بيعة يا بني أمي خلقت حراً والحر يأبى ذلاً وجوراً أو عن جهي أنا ركعت لله ربي فلست أخشى من وثني ومن يخاف الإله تهوي اما ما هوس نامدعيه اما ما هوس نامدعيه ملئتم البوادي طيشا وما تركتم ملئتم البوادي طيشا وما تركتم حرا بدون قمع او دون قتل او دون إذا اشتكى ضعيف من ظلمكم عذابا إذا اشتكى ضعيف من ظلمكم عذابا جوابكم إليه سيف ونابله سيف آه البوادي طيشا وما تركتم حرا بدون قمع أو دون قتل او دون قتله اذا اشتكى ضعيف من ظلمكم عذاب إن جوابكم اليه سيف ونابل سيف انتم عرفتم حق الرسول بأن تدمى لي العظام انتم عرفتم حقي ولكن بأن تبادئ لي الخيام أنتم عرفتم حق الرسول بأن تدمى لي العظام أنتم عرفتم حقي ولكن بأن تبادئ لي الخيام فتقرأون القرآن لكن رموش عينيكم سهام وتدعون الإسلام لكن على مضامينه السلام على مضامينه السلام تصادرون رأيا وتسحقون عقلا تصادرون رأيا وتسحقون عقلا بحافر جديد يا آل سفيان يا آل شيطانكم تولى عليكم ضلالا شيطانكم تولى عليكم ضلالا فأنتم أناس من دون إنسان من دون أن تصادرون رأيا وتسحقون أقلا بحافر جديد يا آل سفيان يا آل سفيان شيطانكم تولى عليكم ظلالا فأنتم أناسون من دون إنسان من دون إنسان علينا ترشق نبلع يموت الطفل والطفل ولا يعطى لنا ماء ونبقى في الفلاق ويطعن حافر ضلعا وينثره على الرمل وهذا ليس يحنينا وهيهات من الذل وهي حاتن انا سبط وعباس اخي نجم في الدوله انا سبط وعباس اخي نجم في الدوله ولا نرضى بان تبقى أراضي الله محتلة أراضي الله علينا ترشق النبل يموت الطيل والطفلة ولا يعطى ماء ونبقى في الفلاق ويطعن حافر ضلعا وينثره على الرمل وهذا لي سيحنينا وهيهات من الذل وهيهات من الذل أنا وعباس أخي نجمين في الدولة ولا نرضى بأن تبقى أراضي الله محتلة أراضي الله أنا الحسين جئت للإصلاح ولا أخاف السيف والذباح رسالتي حرية تعطي كرامة واتلو على الأجرى لو تطلب السماء أرواحا من أجلها تقدم الأرواح ليبقى دين الله محروسا وصوته عبر المدى صداح وصوته عبر المدى صداح اوه أنا الحسين جئت للإصلاح ولا أخاف السيف والذباح رسالتي حرية تعطي كرامة ولو على الأجراح لو تطلب السماء أرواحا من أجلها تقدم الأرواح ليبقى دين الله محروسا وصوته أبرى مدى صداح وصوته أبرى مدى انت جاگه يا اله انت جاگه يا اله لك, لك قدمت لك قدمت لك 雨 O DJI wonder chamany a shirt 黏 a shter o jah no, Physical India o jah